124-ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 125 ربكم فاستجاب لكم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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءا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 اِضْرِبُوهُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارًا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 الا متحرفا لقتال أو متحيزا, او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْوَلَنْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ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 إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب وَالْكُرُوُ إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَيَّ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ فَأَوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَةٍ وَلِيَتَامَةٍ وَلِذِلْقُرْبَةٍ وَلِيَتَامَةٍ وَالْمَسَاكِي وَبِنِ السَّبِيلِ إِنْ أَمَلُتُمْ آمنتم, آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَزَلَّ عَلَى عبدنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 ورئاء الناس, الناس ويصدون عن ويصدون سبيل الله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 أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم ربهم فأهلكناه وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.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 ثم ينقضون عهدهم في كل مروة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم, فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فَالْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْصَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا يَحْصَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 وَإِن يريدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أَنفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض